وقال الملأ من قوم فرعون أتذر نوسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّ فَمَ قَهْمٌ